وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الس في النار عباد الله لا شك ولا جدل في ان من يملك الاعلام في هذا الزمان فانه يملك زمام كثير من الامور بل يملك زمام الشعوب في عالم تحول إلى قرية صغيرة تطورت فيه وسائل الإعلام ووسائل الاتصال إلى حد لم يكن في يوم من الأيام متوقعا ولعل من يدرك هذا الأمر جيدا يدرك السجر التغير في كثير من المجتمعات لا سيما المحافظة تغير تغير صرنا صرنا نرى فيه شباب الاسلام يقلدون الطبقه السفلى من شباب اليهود والنصارى يقلدون الطبقه السفلى منهم في لباسهم وفي قصات شعورهم وفي حركاتهم وهواياتهم في كل شيء اما النساء فلا نقول الا اللهم سلم سلم يا ليت هؤلاء قلدوا شباب اليابان وهم وثنيون يا ليت هم قلدوهم في جديتهم في البحث والصبر على التجربة والعمل لا والله لم يحصل هذا ما حصل التقليد والمحاكاة إلا في أتفه وأسفه الأمور والمقصود أيها الإخوة في الله أن الإعلام نجح بنسبة تقارب ال100% في تحقيق اهدافه لقد اصبح من الضروري البحث في اثر الاعلام على كثير من الناس بل اثر الاعلام في كثير من الامور اثره في حل الصراعات والخلافات الفكريه اثره في التوجهات ايا كان نوعها اثره في النصره او التحييد اسره في تغيير القناعات وفي تغيير الثوابت والمسلّمات اسره في تشويه الحقائق اسره اسره في السلوك وفي الاخلاق وفي العادات لقد ادى تطور تطور وسائل الاعلام وتضخم الاله الاعلاميه الغربيه الى ظهور خطرها على الهويات الدينيه والعرقيه لكثير من شعوب العالم في عالم تزيد عدد اللغات في عدد اللغات فيه عن 6000 لغه فتنوع فيه القيم الحضاريه والدينيه يمثل الاعلام الغربي اكثر من 90% من حركه الاعلام المتدفق الى ارجاء العالم فيا ترى ما اثر هذا الطوفان الجارف على العقائد والاخلاق على التوجهات والسياسات حتى في النواحي السياسيه فان الاعلام له اثر فعال حتى قال الامين السابق للامم المتحده قال ان وكاله الانباء التلفزيونيه سي ان ان هي العضو رقم 6 في مجلس الامن هكذا قالها بكل صراحه والسؤال الذي يجب ان يطرح هل هذا الاعلام يعبر عن المعاناه الحقيقيه للبشريه سواء عند الغرب او عند غيرهم ان المتتبع للاعلام الغربي واساليبه وصيغه لا يرى الكثير من التجاوزات في المصداقيه التجاوزات في الحياده ولعلهم قاتلهم الله نقلوا ما يسمونه بالخدع السينمائيه من الجانب التصويري الى الجانب الفكري فصارت الخدع الفكريه والسياسيه والثقافيه قرينه لخدع الافلام في هوليود وامثالها من دور السينما لقد صار الهدف من الاعلام عند الغرب هو خدمه اهداف الغرب ومن يدور في فلك الغرب عن طريق المحاولات المتعمده لاعاده صياغه المواقف وتفسيرها بل وتشويهها بما يخدم هذه الاهداف اخي المسلم وانت تقرا القران يفضح الله جل جلاله اساليب الكفار واساليب وسائل اعلامهم عبر التاريخ يحاربون الاسلام واهله تنوعت صور الاعلام ووسائله وجمع بينها جميعا رابط الكيد والعداء للاسلام والكذب والخداع وتشويه الحقائق والايات في هذا كثيره وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه لعلكم تغلبون قال تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضع وقال تعالى يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ان الاستهزاء بالاسلام وبالمسلمين والسخريه منهم واشاعه الاخبار السيئه عنهم ليس بالامر المستغرب او الجديد في ساحه الصراع بين حزب الرحمن وحزب الشيطان ان كثيرا من وسائل الاعلام الغربيه ومن يتبعها من الوسائل التي تدير الصراع وتؤجج ناره في العقود الاخيره ليس لها من المواد الا هذه المواد التافهه التي تزيف فيها الحقائق وتشوه فيها الصراعات وتفصل تفصيلا على الجسم الغربي لقد حذرنا الله تبارك وتعالى من هؤلاء ومن توليهم فكيف بإعلامهم الفاجر والله ايها الاسوا ان مؤمنا يقرا القران يكفيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئلونكم خبالا ود ما عنتكم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 واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ايها الاخوه المؤمنون اولا هل تثق هذه الشعوب الغربيه في اعلامها دراسات غربيه كثيره تثبت ان الغالبيه من الشعوب الغربيه لا تثق في اعلامها سبحان الله شعوبهم لا لا تثق في اعلامها وكان غالب الذين اجري لهم استفتاء من الغربيين يقولون اننا نفقد المصداقيه والحيد عند طرح القضايا وتحليلها وارجع كثيرا من هؤلاء وهم امريكيون ارجع السبب الى ملكيه اليهود لوسائل الاعلام وتاثيرهم المباشر في الصياغه والاهداف والتوجهات اخي المسلم هذا راي اغلبيه الغرب في اعلامهم فهل هذا الوعي موجود عند بعض المسلمين نرجو ذلك ولا نظنه واقعا ثانيا من يملك الاعلام الغربي من يملك الاعلام الغربي لو اخذنا مثالا واحدا حتى لا يطول بنا المقام في امريكا مثلا العالم المفتوح العالم المتحضر العالم المتطور الذي سبق عصره الشعب الأمريكي غالبيته يتابع ويحلل ويتأثر من خلال أربع شبكات تلفزيونية وهذا يعرفه من يتابع مثل هذه الأشياء أربع شبكات كبرى وهي شبكة الـ CNN الـ CNN تملكها شركه تايم ورنر ورئيسها يهودي معلومات مهمه وشبكه الاي بي سي تملكها شركه وورلد ديزني التي يرأسها ايضا يهودي وشبكه السي بي اس وتملكها شركه وستنج هاوس ويرأس الشبكه يهودي وشبكه الان بي سي وتملكها شركه جنرال الكتريك ويرأى اتطاع الأخبار فيها رجل يهودي متعصد ماذا يعني هذا إن هذا يعني أن ما يقارب مئة بالمئة من القرار الخاص بالأخبار وغيرها يتحكم فيه اليهود ومن هم اليهود إنهم مخلصون جداً لبني جلدتهم أما الصحافة فلا تسل أيضاً ففي الدولة نفسها نجح اليهود في السيطره على الصحافه وامتلاك اكبر ثلاث مؤسسات صحفيه وهم اقليه لا يمثلون نسبه في تلك الدوله اهم ثلاث صحف بيدهم نيويورك تايمز بيد اليهود واشنطن بوست بيد اليهود وول ستريت جورنال ايضا بيد اليهود وهي صحيفه المال والتجاره يتابعها اكثر الناس ويطبع منها يوميا ما يقارب 3 ملايين عدد يقرؤون ماذا يقرؤون لمن ولصالح من لصالح قله من البشر اتظنون ايها الاخوه ان هذا فيه شيء من المبالغه لا والله لعل سؤالا ارتسم في اذهان الكثيرين هي كل ماذا يضخم اليهود الى هذا الحد نحن ما ضخمناهم هذا هو الواقع انهم لا يساويون فلسًا ولا بعرة لكننا لما ضعفنا الى هذا الحد صاروا اقوياء الم تستمع قوله تعالى فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان الذي يدرس اليهود كيده ضعيف لماذا اذا يتغلب الشيطان علينا لاننا صار ضعفنا اكثر من نعم ايها الاخوه اليهود ملايين قليله كيف يسيطرون على العالم بهذه الدرجه انه الضعف انه الخور انه البعد عن الوحي والنور الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا ننسى ان نذكر اخواننا المعجبين والمفتونين بهيئه الاذاعه البريطانيه نذكرهم بانها منذ ان قامت ويراسها اليهود ويديرها اليهود الى هذا اليوم والذي يظن ان هذه الحقيقه مشكوك فيها فهو متخلف لا يقرا ولا يعرف الا ما يهواه اما الحقائق فهي معروفه منذ ان قامت هذه الهيئه الى هذا اليوم يراسها اليهود ويديرها اليهود لصالحهم هل سمعتموهم في يوم من الايام ينصفون احدا من الفلسطينيين هل سمعتموهم في يوم من الايام يسمون المجاهدين في سبيل الله مجاهدين لا انهم متمردون انهم اصوليون وقد تعودنا على سماع هذه العبارات ونخشى ان تتحول هذه هذه الاخبار وهذه العبارات من مجرد السماع الى قناعات وهذا الذي نخشى اما دور النشر مئات الدور بيد اليهودي ايضا في امريكا وفي كثير من دول الغرب ايها الاخوه في الله لا يعني ابدا ان هذه الوسائل الاعلاميه لو كانت بيد النصارى لانصفتنا وعدلت معنا وبثت الحقائق ونشرت الخير كلا ولكننا نبين الواقع لا سيما ان اليهود اخبث بكثير من النصارى واقدر منهم على تشويه حقائق الصراع وباختصار النصارى ذنب لليهود ذنب لليهود ايها الاخوه المؤمنون ماذا نريد بتشويه الحقائق وكيف يتم اقناع المستمعين والمشاهدين والقراء بما يريدون مخالفا للحقيقه في كثير من الاحيان يخفي الاعلام يخفي الاعلام الغربي الحقيقه عيانا وبتعمد فاضح خاصه عندما يتعلق الامر باسرائيل فلا تعلن الجرائم التي ترتكب يوميا في فلسطين على يد المتطرفين اليهود بينما تبرز العمليات الفدائيه التي يقوم بها الفلسطينيون وتستغل ابشع استغلال يمثل الغزو الاسرائيلي لجنوب لبنان على انه عمل تحريري دفاعي بطولي بينما يمثل الجهاد في الشيشعان الذين لا يملكون شيئا الذين يجاهدون ضد الاحتلال الروسي يمثل الجهاد بانه اصليه وستطرف وهكذا تخفى الحقائق كما يحرص الإعلام الغربي على إخفاء بعض الوقائع التاريخية التي لا تخدم اهتمامات الإعلام الغربي الحالية فمع كثرة على سبيل المثال حتى تدركوا سر اليهود في مثل هذه الوسائل على سبيل المثال مع كثرة استشهاد وسائل الإعلام الغربية في المناسبات القومية وغيرها بأقوال مؤسسي الولايات المتحدة ويقدمونها للشعب الامريكي على انها من الحكم والمآثر للاجداد الا اننا نجد تعتيما تاما لمواقف هؤلاء الزعماء من الوجود اليهودي في القاره حذر احد الزعماء السابقين وهو بن يمين فرانكلين عام 79 و7000 من الميلاد اكثر من 200 سنه فقال لا تظنوا ان امريكا قد نجت من الاخطار لمجرد ان لمجرد انها نالت استقلالها فهي ما زالت مهدده بخطر جسيم وهو تكاثر اليهود في بلادنا ثم قال ان هؤلاء اليهود هم ابالسه هم ابالسه وخفافيش ليل اطردوا هذه الفئه الفاجره من بلادنا قبل فوات الاوان ثم قال ثقوا انكم اذا لم تتخذوا هذا القرار فورا فان الاجيال القادمه ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت اقدام اليهود ونحن نقول وانتم ايها النصارى ابالسه وخفافيش ليل غد المسلمين والشاهد ايها الاخوه هو تعمد اخفاء الحقائق من اجل هؤلاء اليهود وهم اقليه اما الكذب وهو كذب صريح وثراء فاضح فهو مشاهد لا ينكر لا ينكره احد السخريه بالمسلمين وبالاسلام بسبب وبدون سبب صار امر امرا لا حرج فيه حدث ولا حرج لو تتابع مثل هذه الاشياء ونحن لا ندعو اخواننا المسلمين لمتابعه مثل هذه الاخبار لا والله لكننا نبين ايها الاخوه المعايير التي نعرف بها العداوات ونعرف بها الصدقه من الكذب لان اكثر الناس التبس الحق بالباطل عندهم فلم يعرفوا من يصدقه يروي الكاتب زياد ابو غنيمه فهو كاتب اسلامي في كتابه السيطره الصهيونيه على وسائل الاعلام انه راى بنفسه اعلان في احدى القنوات التلفزيونيه الامريكيه عام 75 للميلاد عن احد انواع المنظمات فقال المعلن وهذا امر ليس بمستغرب الذين يتابعون مثل هذه القنوات يرون مثل هذه الاشياء اعلان عن منظف من المنظفات يقول فيه المعلن ان هذا الصابون ينظف اي شيء حتى العربي حتى العربي ثم يظهر شخص في زي عربي متسخ وتحاول احدى الفتيات تنظيفه ولا تستطيع وينتهي الاعلام بقول الفتاه لقد بذلنا كل ما في وسعنا ثم يتحدث المعلم مره اخرى ليقول ان تقارير المختبرات اثبتت ان عدم نظافه العربي لا يرجع او لا ترجع الى عدم وجود المنظفات ولكن لان العربيه لا يمكن ان يكون نظيفا ابدا قاتلهم الله نفسوا انهم لا يغتسلون الا في الاعياد نسي نسوق قاتلهم الله ان المسلم مامور بالاغتسال كل اسبوع ومامور بالاغتسال اذا اجنب والمراه اذا طهرت من الحيض هذا الواجب فكيف بالمستحبات ان كثيرا ممن ابتلاه الله بالعيش بين الغربيين يؤكد ان اكثر الشعوب الامريكيه والغربيه الاوروبيه خاصه لا يغتسلون الشهر والشهرين بيوتهم ايها الاخوه ليست فيها وسائل الاغتسال بعضهم اذا اراد الاغتسال ذهب الى النادي ليغتسل في بركه السباحه ليس عندهم مراوش ليغتسلوا الثياب من ظاهرها نظيفه لماعه براقه عاريه على النساء اما الاجساد فهي نتنه ومنتنه وهذا ليس مبالغه لا والله ليس مبالغه الاجساد تصبغ صباح مساء اما من داخل هذه الاجساد فهي قذاره ونتن يشمه القريب كما يشمّه البعيد ايضا نقول هذا ايها الاخوه لان هذه الاشياء تنطل على بعض الناس يظن ان الغربي اذا ظهر في بدلته النظيفه انه انظف من المسلمين والعرب ونحن لا نتكلم عن العرب بكونهم عرب لا نتكلم عن المسلمين ومنهم العرب نقول ان الاسلام دين نظافه ومع ذلك انظروا كيف يصورون المسلمين لانه من المعلوم عند الغربيين انه اذا اطلق العرب ارادوا بهم المسلمين ايضا امثله كثيره وما كتاب ايات شيطانيه عنا ببعيد هذا الكتاب الذي امتلئ بالاهانه لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته واصحابه رضي الله عنهم وقد اعترف بهذا الكذب بعض المنصفين من الغربيين وهناك مقالات لبعض البريطانيين وغيرهم ينصفون فيها المسلمين والعرب من هؤلاء الغربيين المتنفذين في وسائل الإعلام ومن الوسائل الخبيثة للإعلام الغربي محاولة التعتيم والمحاصرة لإنجازات المسلمين على الرغم من أن الدراسات الإحصائية تثبت أن أكثر من خمسين بالمئة في بعض الإحصائيات من حملة الشهادات شهادات الدكتوراه في المجالات الهندسية في أمريكا هم من أبناء العالم الإسلامي إلا أن الإعلام الغربي يصور هذه الأشياء على أنها أشياء فردية وأن الذين يحزن الشهادات هم أفراد وأنها ليست ظاهرة إخباء متعمد للحقائق أيها الإخوة في الله هذه نماذج هذه نماذج لزيف الإعلام الغربي فهل يعقل بعد هذا أن نصدق الإعلام الغربي أن نصدق الإعلام الغربي وعملاء او نثق فيهم ما عاد الله فقد حذرنا الله قبل 14 قرنا بقوله ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولsائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم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 بل وحتى الشرقيين حول قضايا وصراعات عالميه ونحن في حاجه ايها الاخوه حاجه ماسه الى الاخذ بزمام المبادره في توعيه الامه بهذا الكيد لا بد من ادراك حقيقه وهي ان الوقايه خيرا من العلاج لا بد ان نحصن العقول والقلوب ضد هذا الزيف الاعلامي المتكاثر المتدفق من دول الغرب ان وجود الجهاز الاعلامي الاسلامي الصادق القادر على التعامل مع هذه المكائد وصدها يجب ان يكون في دائره الاهتمام لا سيما عند المخلصين لهذه الامه ولا بد للاعلام الاسلامي ان يتمتع بالجراه والمصداقيه في التصدي لمحاولات تغييب وتحريف هذا الدين انهم على الاسف الشديد في الوقت الذي يتفنن فيه الاعلام الغربي لتشويه الحقائق والظلم وظلم المسلمين خاصه نرى ان كثيرا من وسائل الاعلام العربيه والاسلاميه مشغوله بالدجل والكذب لمصالح بعض المشبوهين او مشغوله باشعال الفتنه بين الشعوب الاسلاميه هذا كاتب يؤجج العداوه بين شعبين شقيقين من شعوب الاسلام واخر ايضا يشعل فتيل الفتنه وهكذا اما السواد الاعظم والذي يسيطر عليه العلمانيون قاتلهم الله فهو مشغول بحث الشباب والشابات بالانشغال بكل انحطاط وسفول في الفكر والخلق من خلال اجساد عاريه وملابس فاضحه وسهرات ماجنة رقص وحفلات غنائيه لا تنتهي تدريس عملي للشباب والشابات على التمرد على كل فضيله وركوب كل رذيله والى الله المستكى ولا حول ولا قوه الا بالله ايها الاخوه في الله الحديث عن الاعلام حديث ذو شجون ولا شك ان هذا الموضوع بحاجه الى طرحات جاده صادقه لا تخالف الواقع ولا تبالغ ولا تهول مثل كيفيه التعامل مع الاعلام الحالي كيف نستفيد منه كيف نتقي امور كثيره بحاجه بحاجه الى بيان وهذا كله داخل في قولنا قبل قليل الوقايه خير من العلاج يجب ان نتقي يجب ان ناخذ حصانه ضد هذا الاعلام الفاجر الفاسد الذي عمت به البلوى في كثير من بلدان المسلمين ولعل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا شيئا في المستقبل ان نطرح مثل هذه الاشياء التي نحن بحاجة اليها نسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلا ان يرد كيد الكافرين في نحورهم اللهم رد كيدهم واعلامهم في نحورهم اللهم عليك بكل عدو للاسلام والمسلمين اللهم عليك بكل عدو للاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بالنصارى الظالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك بالروس الفجره الظالمين اللهم اقتلهم بددا اللهم احصهم عددا اللهم لا تغادر منهم احدا اللهم انزل عليهم عذابك ورجك اله الحق فانهم لا يعجزونك اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا اللهم بصرهم بصرهم بعيوبهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم